ابصارها خاشعه يقولون ايننا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى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 في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقاً أَمِ السماء بناها رفع سمكها فسواها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 يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية، لم يلبسوا